بَادِينَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستبيد ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَفْصِلَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَمَنْ طَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ فَقَرَقَهَا قَالَ أَخْرَجْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قال اخرقها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيف ولا ترهقني من امر يسرى فَقُتِلَ قَتْلَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُورًا